يا جرح لا تبكي ترا كل الجروح تطي ترا كل البشر يخطون ونتحمل خطاياهم بكينا واندفن فينا حزينا صدق من التكذيب لكي نبأ كل ما فينا وفينا والعذر منهم لقينا ناس فيهم قوم وناس فهمها التعذير ولكن ما نقول الآل ولن نتعب نسامهم وسافرنا فراغ لقينا الهم فينا عيه واصلنا مسيرتنا وكل قلوبنا, قلوبنا ماهو نخاب بي أجمل الآهات ولا نرتب لها تأتي وتأخذنا خطايا تتحمل خطاياهم كذا يا جرح هذه الدنيا سهو لا تها من التعب حلاوتها في قسوة ولكن عيب نعلمهم تئن بنضمائرنا ولا نلقى سوى التأنيب مصيري سير اللي بيها خطي لو وجع من وجع الهم <تصفيق> صحيح قلوب بنات تبت ولا كل اجمل عذاب غرى البشغ لا صبر تتعب لراحتهم, لراحتهم صحيح قلوب بنات تبت ولكن أجمل التعليم عذاب غر البشر لا صد تتعذب لراحتهم بمرا